أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون برهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصنون ما ويخشون ربه ويخافون حسابا والذين صبروا بثغاء وجه ربه واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا وَيَرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتٌ هُمْ فِيهَا يَدْخُلُونَ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ سلامٌ عليكم بما صبرتم فيعنم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يضلون ويفسدون في الأرض أولئك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 ان الله يضل من يشاء ويهدي الي من اناب الذين امنوا وتضلل نقرب بذكر الله الا بذكر الله تطمئن